وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر رسول الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طررت إليه وإن كثيرا لا يضلون بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين